بسم الله الرحمن الرحيم بعد ان انتهى الفرآن الكريم من ذلك هذه الحكام ومثل عليها بقصة إفر وعلق على قصة إفر مما يليك بالقصة حتى يعم النفو وحتى يشل الوجودين كافة لكل الأعصر خلقنا فقط سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَنُزَلْنَا أن إِلَيْكُمْ أَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ومثل من الذين قدوا من قبلكم مواعظة تهل الدين الآيين ومواعظة من التهل وعلى شفر السلام وَلَقَدْ وقال انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا للذين خلف اي سبقوا من قبلكم وموعظة للمتقين في هذه الايات وبعد فاق صورت انزلنا وظهر الماء وانزلنا فيها ايات بينات لعلك تهتذكر اصل الكلام عنكم فتتذكرون ها فاللام فتا هنا ثم انتقل لموضوع تاني عايز اتفكر معايا احنا اتفقنا يا سبيحة على ان الانتقالات في القرآن ايه؟ يا اما اقتضار يا اما تخلص اقتضار لانتقل من الموضوع الموضوع بلا ايه؟ أصبر. بلا مناسبة بلا مناسبة يعني انت بنتكلم مثلا في موضوع اهو ممكن ايه الموضوعات يخلص سيبك الموضوع ده اتكلمنا في الاقتصاد وبعد ما نخلص الاقتصاد مثلا اتكلمنا في حاجه ثانيه في الاداب خلص الاداب خلينا خلينا في الدراري والعقوبات دي انتقالات بلا مناسبه وسموها ايه؟ يحفظ ما ذكرت لكم ان الاضطرابات جاءت في اللغه العربيه وفي كلامهم واشعارهم ونطق القرآن به لأن البلابيين ليم يقولوا كده الاقتضاب وحش الاقتضاب وحش الاقتضاب وحش الاقتضاب مش عايش لا نقولوا كده لا لا الاقتضاب نطق به العرب وهو في شعر الجاهلين فعد عما عم ترى مش كده؟ وبعدين قاله ونمر قتول على عيرانة القبيل النبيرة زمياني في معلقة مشهورة قال بعد ما خلص قاله فعد عما عم ترى وانا استكرم الموضوع ده كان ان الموضوع تاني فعندي عمى طارق فطه عدى عمى طارق يعني خلاص رايحين ايه هذا ما يشمل مش بيرتبط طه والاقتدار موجود في القرع من اقوى الامثله يعني اللي انت سولتني لما ذكر الله عز وجل قصه ايه ها, ها؟ حرب الاحزاب حرب المشركين في الاحزاب في العام الخامس هجره بسم الله الرحمن الرحيم على طول بيت النبوه لعن نساء النساء صلى الله عليه لك يا نساء النبي لاشتلنا كأحد من النساء اللي الى اخر طبعا ده ايه ايه ينتقل من حرب الى بيت النبوة من الحرب الى بيت النساء صلى الله مخدمات يقول لها فعو بلا مخدمات ده يسمى ايه في حاجة تانا يسمى حسن تخلص انه يتخلص ويجيب لك ايه كبري كبري جنة مناسبة ينتقل بها من موضوع الى موضوع ومن باب الى باب ومن قضية الى قضية وتفاجأ الكلام سلس حتى جاء اسألك وقالك انت فتحت في الباب ده ليه تقول لا اذا كان موضوع فلاني فنتنحلنا الموضوع فلاني في مناسبة واحسن الامثلة على حص التخلص قصد ايه احنا صدت لحما لا جنة احسن مثال للتخلص صدت الجنة لان الجن صوت الجن اتنين بتكلمهم. واحد اعتريت. الجن. والتنين نفسي. النبي صلى فكيف ينتقلوا من حديث الجن الى حديث النبي صلى ده الفن بقى. <تصفيق> ده الفن. فلما سموه حسن تخلص. سميه ايه حسن? والله خلص. قادوا خلي فاكت بسوط الجيل وإنه وإن لما قام عبد الله يجعوه, يجعوه كابل يكونون عليه لبدأ قل إنما ماذا دعم شو الانتقاد؟ يعني احنا كنا في ايه؟ كنا في العفريت والعفريت قاعد نتكلم عن نفسه وعن أهله وعن قومه وعن عشيبته وبعدين فوقتنا مرة واحدة ها؟ نحن قدام ننشأ صلاح نتكلم ولم نشعر أبدا بالانتقال يعني انت ما تحسش بالانتقال ده دي بعد يسمونه حسن تخلص فتخلص من موضوع الى موضوع ده فن وده فن يعني فن ينتقل من موضوع وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه للخل يا معنى ما ادعو رب طبعا ان انتقاد بصراحة يعني ما هو ده حلامة الانتقاد انك انت تنتقل من موضوع الى موضوع دونه دون ان تشعر دي يسمونه حسن تخلص في الكلام طه احنا عن عن عن كل sustained from this age? in relation tussen slad and del Aquí In comport between wheel and mercy We talked about zin and we talk about 선 We talk about m solitary and atheek about fil Beenamp andемians كل 숙 Küfl And since the Quran turned to this and the Quran on the expression Is it true? Could you think تحديد الإعلاقة بين الرجل المرأة خلاص إيه مناسبة الله نور السماوات <ميس من السنة> <ميس من السنة> والله؟ بسم الله خلص من نور الله جدا الأحكام من نور الله دكتور برو إيه علاقة الكلام ده يعني بعد مذكر الكلام ده وقال دي احنا كلمات في الزنة وحنغط البصر ومغطش البصر وبتاك. المحرمات ظلمات فضلنا رسى مهات الأرض بالضعاء وبالإصالة وبتعليم الضربة حق كما يبين نور الإنسان أن يرى طريقة الصحيح هذه الأحكام السادقة أو السادقة الزكر ممكن أن يهتدي بها الإنسان ويرى فيها وبنورها طريقة والله يقول حاجة احنا يعني الكلام الإخوة يقول له احنا معاه الأكثر خلاصة معاه الأكثر ونشوف الكلام هي بإنه الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض أحد هو فيه إيه ليش يتهوى مش عملك يعمل إيه مش احنا يعني والله على أدنش بي ونحن عادي سمبر تقلق الله نور السموات الأرض أي.. منور, منور السموات هل نور السموات اسمه من أسماء ليه العسنة ربنا مش نور. نور ربنا اسمه إيه النور هل من أسماء ليه العسنة النور نعم لا. لا مش من أسماء ليه ولكن احنا قلنا قبل كل باب الإخبار واشع ان تخبر عن الله واشع فاب تسمي عن الله واشع ذاب الاسماء والصفات طيب ان تصف الله بصفه من صفات طيب ان تسميه ما باسم من اسماء طيب لانك انت مقيد بما ورد في القران والسنه اما بالنسبه لاخبار عن ربنا جه بقول لك مثلا الله قديم تقول لي القديم ده من اسماء الله ولا لا؟ من صفات الله ها؟ لا ولكن ايه ها؟ اخبار هذا من باب الاخبار يبقى باب الاخبار ايه عن الله غير باب الاثاث وزي كان العلماء يقولون باب الاثاث واسع. طيب شرط ان باب الاثاث واسع اما باب الاسماء والصفات ايه؟ ضيق لان في اسماء ها؟ لا أسمي الله إلا بما سمى نفسه ولا أسميه إلا بما سمى به نبيه ولا أصفه إلا بما وصف به نفسه والأو بما وصف به وصفه به نبيه وبعد العلماء والقرار والإسم بازم يكون عالم ما يكونش مشتق من فعل ما هو على أي وضع هو على سلام على أي وضع وائد على اي وضع له بيكون ايه قران وسنه سواء اتفقنا على شيء سواء ده وانا قد انزلنا قبلكم وموعظه للمتقين الله نور الله نور السماوات الله ها نور السما ويش انت ما بقى له اهل قديما في تفسير مثل نوره في قلب المؤمن تمام مثل نوره في قلب المؤمن كم فيها مصح صح في وجيه ايجنتك كانا كوكب ذي لقذ شجر في مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يا كان زيتها يضيء ولولا تمتس نور على نور بحمد الله ينزل ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عجيب خلاص ايا يعني بشراحة يعني مستر جميل مثل الوري في قلب جمهن حاطينك عاجة في الكوة قال في الكوة فوقاته دي حيوم نسميه في الجدار فتحة في الجدار فتحة في الجدار نسمي ايه طرف في الجدار فتحة في الجدار فتحة صغيرة كده خلاص فتحة في الجدهة او شباك انا ايه افلته اي سيبلي كده اعمل زي الرف بقوم حطت في اي حاجة حطت خلاص فحطيت اللمب اللمبه الجنسة اللي انا حطيت فليه اللمبه الجنسة حطيت اللمبه لها شو الشغل ده احنا نسميه؟ مش صح. مش صح. مش شغل يا وليد مش صح. ما حدش معايا. معايا. الشغل ايه ايه؟ مش على ايه؟ اللي زباك. الزباك. مشان مش فاهم مش صح. مش المصراحه في <سجل> الزجاج الزجاجتك انها الزجاجك كانها, كأنها كوكب يعني ايه كوكب ذري؟ طيب كوكب مفترق كلام موضوعك كوكب كوكب شغال عليه ليه دي الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش فيها وبشيء بالتفصيل ثاني ف فأعسى الله عز وجل ان احنا يعني ايه اللي خلصها في سناني بحيث بفيه فيه وهو ما يسمى بشيك تشغيل خذ الكوكب المحمود في الزمن الماضي في الكتب الأولين وفي القرآن وفي السنة يطلق على النبو ويطلقوا على الأخمار والزواجل يبقى كلمة الكوكب تطلق مجلوم على ايه على, على, على, على نجم وكوكب الشمس نجم وكوكب الارض نجم وكوكب القمر نجم وكوكب خلاص؟ ما داشت نجم وكوكب حصل الله كوكب. 거기 ليه قلت له كوكب؟ يبقى اسمه فيلم ايه؟, إيه؟ القمر. القمر. مع كوكب. الشمس, الشمس. مضيئه كوكب. كوكب. شمس. يبقى الشمس كوكب. تقول في لغه العرب الاقدمين كوكب. يبقى كل ده كوكب. تاني. كل اللي انت في المجرات دي كواكب كل شيء انت تشوفه في, في ضرب التبان اللي هي المجموعه الشمسيه, المجموعة الشمسية بتاعتنا بنسميها كوكب اما التقسيم المعاصر التقسيم الحادث الذي علمونا اياه الجغرافيا وإحنا في سنة أولى سنة أولى سنة أولى علمونا في الجغرافيا أن الكوكب مظلم وإن النجم مضيق أصب فأصبح الأمر كوكب وأصبح النجم والشمس النجم. هذا تقسيم حادث. تقسيم ما يقبلنا؟ حادث. ولكن كل الحاجات اللي ينتم تشوفها مسميها كواكب. إني رأيت رعب عشرة, عشرة يحترق كركباً يحترق والشمس يحترق والقمر يحترق رأيتهم ليسا جديد يبا كوني ذلك واكد خلاصاً أما هناك تقسيم حادث اللي احنا هنا في الفيجورافي اللي هم علماء فقط الوقت بيذكروا فيه وبيعلموا الناس إذا كان الجسم مضيئاً ذاتياً فهو نادي ده تقسيم الحادثي <تصفيق> محمد اما اما اذا كان مظلما انتم ايه؟ كاوكا فالقمر مظلم كاوكا الشمس مضيئة ناج ناج ده تحسين ايه؟ خلاص يا اتواني؟ خلاص فقوم الله عز وجل كأنها توكب دري المقصود ايه؟ ناج ناج المقصود بالناج بقول لك ايه تبص هتبص على الـ على لمبه طبعا هي مش لمبه كام ده لمبه زيت زيتون لمبه زيت الزيتون طبعا زيت الزيتون ده اغلى اغلى زيت زيت واجمل زيت واكثر زيوت على الاطباق فائده ده من معجزات ربنا يا اخوانا زيت الزيتون ده احنا يعني بنيش في بتاعتنا احنا ما نعرفوش اللي يعرفهم فلسطينيين طب بتوع دمشق لباوردر يعني دول جزائر تونس بياكلوا اكل اه صدق الله ما بياكلوا اصلا ما بياكلوا صدق الله في عمان تعيش على زيت الزيتون الا ويجنبها الله عز وجل ما يسمى بالشئ في الشريان التاجي البلد يكونوا اشتراف بيليل والحاجات ديليل دي دي فضل الله في البان حضاك انا قد كلام نعمل من باب لإنسان ومن احسن ان يواعز على الإطلاق زيت الزتون الموجود عجلة في سينة في العريس الجماعة اليابانيين لما اطلعوا على زيت الزتون المصر يتحبلوا وبييجوا من اليابان مخصوص يخدوه ما في البان فزيت الزتون هذا نعمة عظيمة تتصور بقى بين اللي انت ما بتحطش زيت بتحط ايه زيت زيتون تاني عندي كوه عند رف في الحيطه الكوه دي صغيره حاطط فيها لمبه اللمبه دي هي المصباح حطيت المصباح فوق ايه ازازه ازازه اللي قدامي دي مظلمه وصغيرة لما هطفها لنبا بالإضاءة الصفية الجاملة دي الإضاءة تيبقى عملة زيت زيت بخوية قوي ليه؟ لأن شعلة شعلة في حدة ديالة فالشعلة دي في تعمل في الحدة ديالة ايه؟ تنورها وتضيعها اه فيها يعني يتيجي بص بيه وانت مجامل بايه كيلة تبص على المنطقة اللي على الكوة دي شاء مضيئة ليه؟ زي ما تكون حاطة لمبة؟ عين ته صيارة عما ساعة صيارة عما خلاص؟ والذي يقول لها كأنها كوكب مندري تبص على لمبة والبيت أنا فيديا عمنا زي الناجم ومضيب اللي بيه يعني بعرفنا كم الكوكب يعنيين؟ ناجم ومضيب ناجم ومضيب ناجم ومضيب ناجم ومضيب وليس أقول حاجة أقول حاجة أنا, أنا نفسي أنا واحد من الناس أتمنى وإن شاء الله سوف أسعى لها كل واحد يقدر على دراسة في عين الفلك دراسة في هواه لا أقول دراسة في المختصين إحنا مختصين يبقى الشابه صغيره ولكن احنا مش أن أصل إلى هذه الدرجة يعني إحنا إحنا في كلية علومه وخش قسم فلكه وبتاعه وإيبقى تخصصه ولكن إحنا نقول كل واحد يقدر إنو ذات العلم الخلق دي الرأسة توعينوا هذا الملكوت العظيم بالصراحة يعني مجزاء الله خير في كتب بشهر اي <تصفيق> طبعا في كتب كثيرة في هذا الشيء صراحا كده عارض كتب الكتب على كتب الخلق اها يعني منظني الحاجات مثلا فيه اطالس للنجوم طبعًا. النجوم اللي انت بتوفها بالليل ده اطالس اطلس ني شوف لك شوف المجموعه دي فيها ايه شوف المجموعه دي فيها فيه؟ <تصفيق> <تصفيق> لا لا فن لا يا فن لا يا, لا يا هذا علم من ابسط العلوم في شت وشكل متعارفه شت وشكل متعارفه قبل الكهرباء بتخش بلاقي بلاقي كان زمان يا فن الحريم زمان ما كانيش بيقعدوا كده قدام التلفزيون اللي كان تي ولا بس في سحره ولا حاجه في السطور كلمه بعد كده بيعرفوك ان جون كده اه بيقول لك خلاص الماتش انتهى كل اه بالظبط كده كلمه فوق السطح وتيب الليمه بتاعتهم ايه ها شوف ادي النجم القطبي شوف, شوف الصغير شوف الدب القطبي دي الدب القطبي ده الصغير دي الشعره شفت دي اهي بقى اذا كنت انت راجل متعلم وعندك اطلس هازين نجوم ونسعى ان فيسات عندك ايه بتاع مكبره دي سكوب تلسكوب لا normal نظاره مظبوطه اه مظبوطه بالضبط النظاره بحيث انك انت تستطيع انك انت تشوف النجوم الامر الثاني لو انت تستطيع انك تتصل اذا المراصد زي مرصد حلوان مرصد يعني انا واحد مش مش شرح المرصد دي واشوف هل هم بيشرحوا ان واحد ماشي يبص ويشوف كده ولا مش شرحش لا ما اتعرف وانا اعرف اي حاجه ها لان بصراحه ان كثره ذكر هذا ال كهيم هذه المعارف الواحد تخيل ان لازم العين ان يكون ثقافه عامه كل شيء ثقافه خاصة. لازم كل واحد مننا يكون عنده خلفيه علميه عن هذا الامر ده انت يا اخي ما فيش بتبص الصوره بالصور اللي ما تلاقي فيها ايه عن النجوم عن الشمس عن القمر ايه العظمه دي فطبعا دي الصح ان دي بتبقى ثقافه ايه في بس لا اقول ثقافه الم... دي المختصين ان الواحد يبقى راجل ايه مختص طبعا اه ما احنا ما نوصلش لزي التركوا اللي هم تبقى ثقافه ايه ثقافة دي ثقافه الهوايه الواحد هاوي بمزاج هاوي وما بعرف هو رايح فين وغير منين وعنده كتب التي تعينه على ذلك اما الواحد بيبص على نفسه واخذ بعنا حياتك بلين معرفش اي حاجة في اي حاجة بخازك بقى فالواحد بيزعني وخاصة اذا مرر عليه ايه من الايات التي فيها ذكر النجوء او ذكر الشمس او, أو ذكر الغرب متأثر بها البحارة المادة والهرب اه يعني انت اقترب كل حاجة بقى عن الموضوع بي... اقترب كل حاجة وفيه ناس هوية بحاجات بايه هواء هواء زي مصطفى محمود ده هاوي ده طبيعي هو ماله مال الكلام ده من دبل الهوايه كتبها هواه لكن من زراعه اه هو ما شاء الله كان هاوي بس هاوي يعني أنا أنا على وش على وش انا اقسم بموقعي ان هو ما شاء الله بقول النجوم لا نص الي حتى الان ولا النص الي حتى على مدار السنين القديمه اشار اشار نعم شوف الله نور سماوات يعني مناوره <تصفيق> <تصفيق> وشمعه مثلا نريه مشكال مثلا نريه في قلب المنطق فتتصور انت المشكلة اتا minha مشكلة يعني ايه الكوة يعني ايه كوة يعني ايه يعني, يعني, يعني رف يعني ايه رف يعني ايه فت 간 خلاص شباك ومأفوض حط أنا في Liam دي المصباح حطنا على المصباح زغاجة عشان تجب الغذائق وتصبيه بنبي ايه الزجاجة. الزجاجة دي عشان نشعل ليل نبدي وحب لها زيت. الزججة ديت ايه? دي افضل زيت واحلى زيت و زيت. و زيت. المصباحه في الزجاجة الزجاجة مش مهببة. الزجاجة اللي انا حططها دي مش مهببة. الزجاجة دي مش اي حاجة دا, دا زجاج لميع. ها? المصابحه في زجاجة الزجاجته كأنها كнологبل. كوكب ها دوري يعني ايه دوري مصرين. يلمع دوري يعني ايه بالكوكب النجم والكوكب يطلق في اللغه العربيه على الكوكب وعلى النجم ينقد من شجره ايش شجره زيتونه ها زيتونه ينقد من شجره الزيتون بمباركه الزيتون فكلمه مبارك يعني ايه اي النفع كثيرة النفع شجرة زيتون هذه كثيرة النفع لأن تعلم يا أخي أن هناك اقتصاديات دول تقوم على شجرة زيتون <تصفيق> لأنها تقوم بمئة سنينة عندنا مثلا ضمنها فلسطين ليه اليهود بيضربوا الفلسطينيين في شجرة زيتون لأنه دي تمثل اقتصاد فلسطين تمثل اقتصاد الفلسطينيين الشجر دي هتعملون مع الشجر على انها ايه? اختهم وحبيبتهم واحد منهم انها كثيرة فنbus علوتها كثيرة ونزمن يعني مضمن الحاجات اللي بدأه يعمله الوقت يعمله مصانع يعملوا مصانع يعمله مصانع زي ازتوت مش مصانع زيت وتامسى اه! يعني معصات زي معصاة الزيتون كده صروبت ladies كده يصفروب بتياعه طبعا اجمل زيت واحلى زيت تصور، فالمنون مباركة أي جسيرة؟ كيف؟ وده الصح يا أخوان بصراحة يعني إحنا, احنا ناس مقصرين فيها أنفسنا يعني عندنا سينة طويلة عريضة ولم ننتفع بها إلى الآن وكأن هذا من شروط كان بديه جدا كأن ده شرط من شروط كان بديه بأن إحنا ما ننتفعش بها لأن فعلاً في سينة أخوانا أرض ومية وزاتون وفيروز وونافل وولاكي... كل حاجة هناك ولا تترعون الله أحسن أم الله دكتور عشر فردين مع زميل يعني بس لا نصيب أبنطي عشر فردين مع الزمنة أه. من كم سنة بس الله مش نصيب برا تلاقتي بس بس دوب على كده ومش هيك هو مش كويس دي جميله جدا الارض جميله وعفيه اه قويه جدا اه اظن في فلاحين من هنا من المنطقه بتاعتنا طالعوا اشتروا هناك واحدين المياه المعدنيه اه يعني آه. كل حاجه في خيارات شكلها ان شاء الله ولا الشيخ الشيخ بيمسك التراب بتاع حسين من جنب الوادي كده اللي من الجبلين التراب ده كل بلد على روح بيجي يزرعه احنا زرعنا اه بنط على الزرع حتى تمر والله ان حتى غاوزه كده أحسر منهم يُصنع منهم زُجاج ها؟ أو ايه؟ حتى الغربنا زيتونة لا شرقية ولا غربية يعني وسط لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نضيء ولا متلتسه يعني دليل على إنه ايه؟ مصفة أحسن زيتونة أسأل سؤال أقدم أمة عرفة الزُجاج أم بالقران الكريم ايه يعني احنا بنقرا الايه المره الاولى تمام لو طرحت المؤي اسمعنا بقى الايه من القارئ قرينا الايه الاولى كل صغير عند القيصه احنا قال إنه سطح ممرض وين قواريب. قواريب؟ قواريب يعني ايه؟ زداد زداد وذلك انت تقول لي أقدم أم عرفت زداد مين؟ عندك سليمان صلى الله عليه وآله وسلم هذا ها في إشارات كلا الواحد ما انسهاش ما انسهاش في اخضام ايه ها؟ في اخضام المقصص القرآني هناك إشارات انت بتنسهاش أبدا أنا أضرب لكم الساب بسيط سرط أساسي في البلد الذي أقيم فيه السبت ذي القرنين سرط أساسي هو ايه؟ السبت السبت ذي القرنين ها. أساسي سرط أساسي في البلد اللي يكون فيها السبت ماذا أقول لك مصر فيها السبت؟ ها؟ آه اللي هو إيه بان شرطيب لازم يكون كم لجب لازم البلد اللي يكون فيها سجد في القرنين لازم يكون فهم لجب حديث ليه؟ لأنه هو علوم كده وده في الزمن القديم فأنا أتوني زوبرا الحديثي أي قطع الحديثي أتوني زوبرا الحديثي ها؟ أدعن بينكم وبينهم رادما غرفة الحديثة مريمسة ههو بيقوله في تابليسي اه بيقوله كده يعني تابليسي جيل في مياه في راحباين في بلاد ما وراء النهرين راحباين الشيء من الكلام الشيء من الكلام تابليسي مش تابليسي المهم ليه يكون البلد دي غنيه بالحديث شرطة اساسي ليه لان هو قال هالف الحديث راح لابل حديث وده في الزمن القديم لذي دليل على ان البلد ايتانية؟ <تصفيق> لما انت تيجي تقولني ده مصر السجد في مصر اقولك لا. ليه؟ لان مصر مش غنية بالحاجة. انت عارف ورعو عمالها بابتهب؟ ها؟ اقولك اه ممكن تكون في مصر ليه؟ لان مصر مشهورة قديما بانها من اغنى دول العالم بابتهب كاشين <تصفيق> يعني ان لما خرجوا خدوا قدام المصريين وعملوا العجل بالذهب يبقى دي دليل تدور الايام والليالي البلد ما ربنا برده صادق تدور الايام والليالي وميتكتشفوا في في الجبل السكري في الصحراء الشرقيه ذهب بالكوم اه لدرجه إن مصر دلوقتي تعد من اعظم دول العالم انتاجا للذهب انا من مرحبين دي ايه؟ اه طبان حضائك يعني يعني يقول لك كلام يعني دلالات القرآن دلالات القرآن صادقة دلالات القرآن صادقة ميش الكاسبالية لا احطي الانتفاع بالمناجم لما اه طبعا لا مانع بس يقول لك انه يتضح لانه فيه كميات دار كتيرة يبقى القرآن صادق ولا مصادق آه. آه. اه لانه هو خرج من مصر ومعه ذهب ورح سينا عريال معهوش حالي اللي معاه خالك بيه من مصر طيب انت جيت الدهب ديه من ايه؟ من مصر انت جاي من الدهب من مصر سواء سرقوا من مصريين او مسترقوا من مصريين اما هم اللي انقفوا معك دهب جاي من البلد دي لان انت عيشت من مدة طويلة جدا في البلد دي ومعك دهب يبال بلد دي غنية؟ من دهر. من دهر. اشارات مصيفة في القرآن ولكن اشاراتها حاسمة في جابر اسمه جابر في السرقية السرقية. آه آه ده جبل المنجم ده فين في السكري جبل اسمه جبل السكري الصحرايه العربيه ما ده قريبت شفت كريم اه لا ما لا لا وعلى ايه هو معروف ان في منجم اه لا ده جبل ده محمود ده في مصر اللي هو 10 دول في العالم قال اللي في العالم اه والذهب نقي جدا فانا صاروا هناك هناك مدينه كامله للعمال وكده والمصانع للعمال عشان التنقيب والعمال <تصفيق> الشيء من الكلام يا اخوان الحته ان هناك إشارات في القران الكريم ما حبش انك انت تقعد ايه يعني تغفل يعني مثلا قصه الهده بعد سيدنا مثلا تسمع بعض الإخوة يقول ماذا سيكت على الهدهد، والهدهد آه، والهدهد, والهدهد, والهدهد, والهدهد <تصفيق> خطب حاج دي يطريول، وبعد دي يجع النملة، يا راجل، في إشارات تانية بالقصة جميلة، في إشارات تانية عد بقى عدح نملة وعدح عن الهدهد، لما الناملة بتقولك يا الهدهد، وما المعلم اللي ومعلم الهدهد هو سيدنا سلاميوني البني بقى طبعا يسحون ناقلوا النامب لابتحطمش لما حذو النامب لأه اه اكسامتوا الزجاجيني بتحط اه انا احببت بس ان اذكر باديم معلومات في الشكل تهو لا شرقية ها ولا ربما ساتوا زيتوها يضيء ولو لم تمسسوا مدليل على ان هذا زيت ايه اه اصفر انواع زيوت نور على نور ها نور على نور ابان نور مش ونور, ونور ازاي نور ازاي ونور ازاي صح نور مش صح نور ازاي يبقى المثل الايه اجب الله نور السماوات والارض اي منور السماوات المثل نوريدي في قلب مؤمن عشان نستاف في هذا الصباح ايوه من <تصفيق> تقييد ده هذه المشائل على ما أذكر هذا قول أبي ابن كعب رب يرضى عنه وأرضاه وأنتم تعلمون ان أبي رب يرضى عنه كان من أعلى من صحابة من صلى الله من ضمن المشائل التي يعني تذكروا كثيرا عن أبي ابن كعب مثل, مثل نوري في قلب المؤمن وانا تعمدت ان انا اقول على الت.. على الطريقه يعني على الطريقه في الكتب ان انا اسخر حاجه عشان برضه يبقى الدفع عندهم لما ان شاء الله احنا عايزين نعمل ايه ندخل كلام ثاني في الموضوع بحيث ان احنا برضه يبقى عندنا ايه طابط القصص او طابط الموضوع الله نور السماوات والارض اي مدور السماوات المثل نور فين ده في قول مين مثل نريك مشكات فيها مصباح أن المصباح هي الفتيرة المصباح هي الفتيرة في زجاجة الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب وهذا يدل على أن العرب كانوا يعرفون الزجاج صحفاً صحفاً كانوا يعرفون الزجاج لأن الله عز وجل يخاطبه يخاطبهم باللغة التي يعرفناها لأنها كوكبٌ ذريٌ يُوقَد من شجرةٍ مُباركة أي مُباركة الكسيرة <تصفيق> <تصفيق> بقول لدي تمثل اقتصاد تصور شغرة تمثل اقتصاد زين نحلة <تصفيق> نحلة تمثل <تمشي> اقتصاد <الاختصار. تصفيق> مُباركةٍ زيدونة لا شرقيةٍ ولا غرية لا شرقية ولا غرية لا شرقية ما لو شرقية يبطول النار في الشمس ولا غربيه ان طول نار فين جاي. في الضل والهي وسط فاذا تنتفع بالشمس ما تنتفع وتنتفع بالظل ما تنتفع لا شرقيه ولا يا جدو ها يا من سميم افعالي ليه المقاربه افعال المقاربه يعني ايه يعني افعال المقاربه يعني ايه يعني ايه افعال المقاربه, يعني ايه؟ يعني ايه افعال المقاربة. افعال المقاربه نوع واشكه منها كده مثلا تدل على قرب الشيء يعني مثلا كتو أشرب. كتو أشرب يعني أشرب كنت, كنت اشرب, عرب. كنت, كن أشرب كنت اشرب الجاز يعني ايه <تصفيق> <تصفيق> كنت اشرب الجاز طال لو وشك يعني خلاص قربت قربت كنت اشرب الجاز يعني قربت اشربه ها ده انا بقرب خلاص انا قررت ان انا اشترك مش مشاله كان في شارع عام الذي قتل سيدنا عثمان قتل سيدنا عثمان لما ضرب سيدنا عثمان وهو يقرأ المصحف طبعا وهذا حدث جلل حدث جلل في تاريخ الامه رضي الله عنه امطه فدخل عميد اضابط الجردومي وام دخل على القفص الصدر لسيدنا عثمان وقام ايه عليه عشان يقضي عليه فقال بيتش يعمل مشهور جدا حيبا إن انا اشكره لك برضو عشان تفتكت تلمت كادا لان بعدي كان واخواتها كادا ها؟ دي بسماء افعال المقاربة قولي يا كدرات معي لا ما تكتبش قال لي با هممت شوف التعبير شوف الولا شوف شو شوف ضلالي ومعبر ضلالي ها؟ ومعبر هممت ولم افعل وكدت وليتاني تركت على عثمان تبكي على اله على يعني ايه زوجه زواجك شفت التعليق هممتوا ها هممتوا ولا ما تركت على عثمان تبكي على اله يعني ايه قاربت قاربت يبقى يعني ايه قارب يكاد يا يعني ايه يقرب يا راجل ده هاته شوف الزب يد معي الزب شوف الآيه ده أنا بحط إيده من وراي بحط إيده من, من وراي شفت الجماد ده و زي المية زي المية الصفية بحط إيده من وراي الزب بشوف إيدي فهو لكن القرآن ما عبرش كده أن يتالو زيتها يغيء ولو لمزسوا لم no. نار دليل على بل الصفاق قلت ها؟ <تصفيق> نور على نور نور على نور يعني إيه؟ نور مشكاه نور نور ايه لا نور ازاي هتدير نور الزباله ازاي مز... نور الزيت اللي هو اللي المصباح م. نفسه يبقى اضاءه على اضاءه في مساحه قد كده يبقى نور المصباح ونور الزيت الاثنين مع في اضاءه زي قد يبقى قلب المؤمن اخباره ايه قلب المؤمن عباره عن ايه نور على نور على نور. نور على نور نور على نور وده قلب مؤمن ما, ما تعرفش قلب مؤمن لا قلنا اليك الا اذا رايت كافر ما هو انت قلبك كافر جوز المختلف اه قلبك كافر تعرف قلب المؤمن يعني الشيء دور <تصفيق> لا هنا دور الايمان نور متي يعمل بالنظر على ولا يبقى ايه لا المقصود بيه نور على نور المقصود بيه نور الإيمان نور الإيمان نور, نور على نور متسلسل على, على اضاءه طبعا لكن بالنسبه يا دكتور الحاجات اللي مقابلها ايه بالنسبه لقلب المؤمن الايمان في قلب المؤمن دي مثلا الايمان في قلب المؤمن اه خد بالك ابراهيم يعني ايه يعني تناول حاجه غريبه شويه انا لا اهليلها ابدا لا اهليلها ابدا هناك في تشويش اسمه تشويش تمثيلي تشويش ايه يعني ايه تشويش تمثيلي يعني بجيب لك قصه كده عشان بهاض موضوع بموضوع لا تشبيه حاجه بحاجه الحاجه اللي انا بشبهها الحاجه كده مع بعض متكلكعه داخله في بعضها بشبهها بحكم كلكع داخله في بعضها طبعا كلامنا انا بقول كلام عني بس احب اهدو زي الراجل <تصفيق> يا <تصفيق> يا زي الراجل الهوب زي الراجل الكاسر قدام القرآن وانت بتدول عشان يقرأ فيه ومش عايزي بفهم زي أهل الكتاب ربنا بعتهم التورا وما بفهموه ولا بيحكموه ولا يعملون به كمثل الحماري يحملوه فانت بتشبك موضوع على بعض وموضوع على بعض واحد يقول لي لا دا احنا نشبه حالة أو سطح حالة زي اليهودي والتوراة زي الكتب والحمار لا ينتفع بالكتب اللي يسألها إباد يبق بصراحة بيضيح حلوة ايه؟ ما؟ ماذا؟ بيضيح حلوة التشبيه وخاصة في التشبيه التمسيلي فانت لما تيجي تقوم تيجي في التشبيه التمسيلي تقول تبدو يا رهيب ما؟ على بعض عشان احمد يبنيو وقعي في النفس غير ما توقع تفصله بقى جيل وصده ويدي وصده جيل وصده جيل وصده جيل وصده جيل وصده ايه حناوة التشبيه راحت من قلبك ونجل كله على بعضه بالجمال وفي ذلك قالك ايه ها الله نور السماوات والأرض الماسم النوري في القلب المؤمن كمشكات فيها مصباحه انا عارفتنا اول مرة اسمع هذا اني شيخ وسي رحمه الله عليه نقل هذا عن ابن القيم وفي المن حضاركم ابن القيم على اللي زي هي وله زي هي وله بصراحه ضيع حلاوه من قلب من القلب يعني. ولكن التشويه التبشير يفس جمله خلاص نطلب من مفهوم المخالفه يبقى قلب الكافر ظلام بعضها على بعض الله نور السماوات والارض اي منور السماوات مثل نوره ها ما سألو نوريه كأن نوري في خلج المؤمن فيها مصباح المصباح في الزجاج الزجاجة كأنها كوكب الزري والمحصوص بالنجم هي كوكبها النجم دري أي يلمع كالدرّة يوقد من شجرة دري يُنسب إلى درّة والنسبة إلى درّة بتحزي في التاب رحمكم الله بتحزي في التاب وتضفي فتقول ايه هي درّة ما تعجب ايه التاء وتضيف لاي النصب بيتايه دريه من الدره شوف الدره مضيئه ازاي جميله كوكب دري ها يوقع من شترات مباركه زيتونتين لا شرقيه ولا غربيه يكاد يكاد زيتون يكاد ان يكون زيتها يضيء شوف ايه شوف. زيتها يضيء شوف تعبير يكاد زيتها يضيء ما ذكرش أن إيبه أن في خبر يضيء في خبر كاذا ما بنقول هاش ما بنقول هاش قليل جدا إن أنا أقول أن يكاد زيتها أن يضيء ما آس القرآن يضيء إيبه القول الفصلح نقول إيه؟, إيه يكاد زيتها يضيء بلون أن فلما تقولي خبر كاذا مع أن أقولك ذلك عن الشيخ خبر كاذا معوش أن يكاد زيتها تضير ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله ها؟ لنوره من يشاء طبعا هذا من فضل الله عز وجل شيء واحد يذهب إلى نور الليل سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يقيم الدلائل على نوره فمن ذهب إلى النور وفقه الله عز وجل من هذا النور ومن ذهب إلى الغنوات يفذله الله عز وجل ووكله إلى نفسه حتى يتم عليه ظلماته اه شوف الكلام بقى؟ شوف الكلام احمد بعد هذا المثل ويضرب الله الامثال للناس فهن؟ والله فهن؟ بكل شيء عليه والله بكل شيء عليه ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليه برضو محد يشأل الانتقال اخبره ايه؟ خص نتقلص ولا ايه؟ بلغرب الانتقال بمثال دي ايه باحنا بالأولى وحبه ايه ايه و... ايه ايه منشط المشاكل حاج دولي كده محمود فكر كده محمود موليش ايه في الآية في الآية تضبط حد ايه ايه او بنا عد ان كنتم تؤمنون بله اليوم اليوم الايمان في الله مرسماته ارض على سبيل ال المثال في التشبيه فهو ده الفارق نغين الذين اخذوا دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. فهم الصحابه فهم صلف الصالح درس اللي هو استمداد النور اي استمداد الايمان المفترض من اخذ دينهم من الاشخاص كان احبار ورهبان طبعا لها قلب جناح قلبه linhاي اللي هي ان آل تابعه منظومات الله الجناحين اللي هو الجناح اللي جناح القوه وجناح الجمال بناح هو في في اقامه التمكين التمكين وتمكين دات القنطره في الشطر الثاني من الصراط بناح جمال هو الجناح الاول جناح الطور والعفاف وجناح الطور والعفاف واقامه المجتمع على على الفضيله وعلى العدل من الزنا والقصر كده فلا فلا بس تكون تكون تكون تكون تقلق قد صلع مطبط لجراحية مع شطر التقلق طبعاً والحد تقلق أنه البصفة كل المؤمنين عبدالله أحضر الله عليهم من دبع فعلم هو إنه أتقلق قلق الصلع المؤمن من لحظة حد الغب تبصر وقال نعمل تقلق إيه تاني؟ جميل واش راح من حل يقول تيه هتجي انا ايه لا مش حاجه انا ناخد اللي انت مع بابا بردو احنا مع بعض نتوك بالك ان الآية دي على الشيخ رضا يعني يعني الصورة دي الآية دي ما ينفعش بقى تغفالها أبدا لان الصورة نفسية مسميها بسبب انت الصورة ايه؟ no. نور نور مهم يدرش وبعدين آية مميزة جدا في القرآن الكريم وملهاش زي في القرآن الكريم فما ينفعش نحنا نتغفالها أبدا فهنروح هنلفل ملك ايه؟ وهنالجع في بيوت طبعا من قدش بيوت بيوت بيوت بضم الباك بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مسبح له فيها بالغدو والأعصائق في بيوت مقصودة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والاصال الغدو الصباح هو ما بعد الفجر من الغدوه والاصال اصال جمع اصال يا بخر اصال اصيل من الغدو والاصال وسبح له فيها بالغدو والاصال والتسبيح يطلق على الذكر فهمت ها ده فعل يسبح رجالي لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتام الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرصال دول أبناء مساكت هؤلاء أبناء مساكت صفقته رجالي ما ألشي ذكور ما ألشي ذكور والجالي هو يقوله أحسن نصد عن الرجال ليه؟ احسن ما اصنع ليه لي ها؟ ليه؟ ليه <تصفيق> على <تصفيق> الفضل لأين يديك بسوش المسجد وانت صغير وكذلك رجالة قده بوك ووضع من ابوك جلد و قاعدين فليه تبص بتاحتك بوه هو يبتك بك ويبعتك مش عارك تجيب له ايه وش عارك تجيب له ايه تجين بص لايه تخلق فيك رجولة دون عناه ها؟ تكتسب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تكتسب صفات الرجولة ولي زينك فيه عياد صغيرة وقول لي حيني قلت في الجامع دي وشفته فلان وتليقه فلان عنده 100 سنة فلان مية مية واثنين مثلا والتاني مية مية تسعين سنة ورابع مية انت شفته وقولك اه شفته وشفته فلان يقولك شفته وهو عيد صغير اه اللي بتكتسل اي بقى؟ صفات روبولة صفات روبولة شوف الرجال غير قاعدة البيوت عنده في البيوت عنده في البيوت ممكن يكون فيها بنات سنوت اكبر منه وبتاع يوم يكتشف صفات ايه ويقول لك الطبيب سداد طبيعي سداد يعني ايه طبيعي سداد فاهم قضيه ايه الطبيب يعني يقول لك يقول لك دكتور النسخ ها طبيعي كده نعم حاضر كل لو من مهنته اه طبعا الخذاج اللي بيبيعوا كلف ها موسيقى. اللي بيبيعوا كلف معن فاضص، المعظم تعاملوا مع الحريب غير مثل ما تيه مثل ان ايه واحد مثل ايه كل معاملته مثل في الحجية خشي خشي اول <تصفيق> <بتخلق> مصرود <الحضارك. تصفيق> واحد مثل فلاح كل معاملته مع رجالة في لحة والمتاح الزراع <تصفيق> اه الزراع وكده فكل واحد وطبعه قلت بان حضارك فالشيء من الكلام رجالي قلناك المساجد مصانع لرجالك صانع. تلاقي عائل صغير وتجي يتكلم و تجيب تتكلم بزيزة الجالة تقول انت جبت الكلام ده منين يا ابني بلك فسانة كنت بارا في الجامعة يعني بتروح الجامعة يعني لقى طول المهار مع هذا الجالة تروح يا ابن هاتني مش عارس شوية سكر هاتني مش عارس زيزة اي ابني هاتني مش عارس تتكلم مين يا ابني طب اوه صلي وتلو وقف يصلي مع هذا الجالة حاط لي وقف ليه لراجل ويصلي ويصلي فاكف ويصلي مش عارف ايه ويصلي وعارف انها الصباح فتكلم بجولة الدفنة من الاسواق لا في الاسواق دي بقى واضح الاحاجات التانية كتير اوش الاسواق ولكن هو احسن وانظف بيئة انظف بيئة مانظف ايه بيئة ايه مزمدل اما في الصور يتعلم الحاجات مش خيصة اه انظف بيئة بيئة ايه المزل دي. حتى ما اجي الكلمة تيه عن نسوء تفضل بنا خد فضل. لما يجي يديك بيقولت يا فلان ولا حضرتك يا عم فلان ليه زوقيات كده بيكتشفها من حياة المسجد واللي احنا نقول يا شاك ما تشمع رجال تعرف ان المسجد هو مصنع رجال من صفاتهم لا تليهم تجارة ولا بي ذلك لماذا ذكر التجارة؟ انها مالهاب ولماذا ذكر البيع؟ لأن التاجر نفسه بيع والله يا اخواني الكرام احنا كان عندنا راجل هنا في شبين اسمه الشيخ احمد البشوني كان الراجل ده من جماعه انصار السن رحمه وكان الراجل ده كان محطوط اسمه في جماعه الاخوان المسلمين وراح معاهم كده يعني ظلما وعيد كان مكتوب في شعبه من الشعب وخدوه الشيخ الكلام قال لي انا خرجت هو كان يعني ايه له كلام معايا فاكرين يقول لي يا عم الشيخ صدق بالله اقول له امنت بالله يا عم يقول له انا خرجت من الشيب معيش عليه انا دلوقتي معايا فلوس بشرف والدتي ما الله ما شاء كان عم احمد فاكرين يجي بقى شوف بقى الطريقه بتاعته كان مثلا يوقف بيه ويشتري وبتاع <تصفيق> كده, كده قاعد يقرأ قران طول النهار قاعد يقرأ قران يبيع ويحط ويوزر وبتاع ويقرأ قران من حفظه اللي كان حاصل ويجي مثلا يوم الجمعة يجي يوم الجمعة تلقي الناس من البلاد اللي حوالين هجمين عليها ساعة الجمعة يوم قافل والناس اعدل اخي ابنان همان ويجي يوم فاتح ايه ويبيع ساعة يوم قافل وتلقي الناس جاهلا اعدال لذلكت انه لما مات مات بيصلي الله اكبر ما من الكلام يعني انت اما لسه تس... تسمع الايه دي لا تلهيهم تجارات ونبا عن ذكر الله يعني دي يعني قيله قليله قليل طبعا اللي هو طول النهار قاعد بيشوف ربنا سبحانه وتعالى فهذا الامر يعني يعني الواحد يقرا هذه تذكر هذا الرجل رحمه الله <تصفيق> لماذا القوه مره ثانيه حاجه ثانيه كنت اجل بس كان اه اما <تصفيق> اقرا <أفضل تصفيق> محافظ على الصلاة رجاله لا ترهين تجارة ولا بيعا عن ذكر الله وإقامة الصلاة الله يعفلنا كان هو يساعة الصلاة يمشي له خاصة يوم الجمعة يوم أفضل ويشأر ابن عزة لأن رجل يمت ويجب أن تقول البركة راحك بموت الرأي يعني أولاده يعني نص الله عجبان أن يغنيهم من فضله أن تألي الحنى المبدية بتاعتهم برضو تأثرت بعد هذا رجل رحمة الله رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذلك وإقاموا الصلاة وذكر <تصفيق> البيعنا برضو لأنه ملان رضا؟ لا اه بيع يعني انت, انت رجل تابع <تصفيق> <عدت> عندك ياه؟ <تصفيق> البيع شميك يعني انت لو قدامك ايه ها وجالك الزبن هنتقوم سيبه لو جالك عشرين ضيب لما اخذ ما لسا حسنا جاي صح؟ من جمعة دكتور وظرو البيع وظرو البيع إنه برضو أهم حاجة البيع عن الاتجر في قصة في السلف الصالح أنه كان غروب البيع بيع برضو وكان يأتي السلف الصالح يفل المحل فظل ثلاثة الشهور لم يبيع شيء فكلما يأتي ساعة الأذان يتمع الناس عليه فيطفل المحل ينفل رؤي صبه فيطلع من إيش فظل ثلاث شهور لم يبعد لأن جاءه يوماً ان هي ان جاله ان هو مثلا يشتري منه حاجه من اللي عنده سد فقال هذا اذنتنا في العصر قال نعم صل في مكانك وانا اصلي في المكان هات تصل وانت ما تنازلش هنا معايا فرجع من جنب الملا او قدام فترك منه كل البضاعه وقال انا ابعت العمال تشتري حاجه منه وراح نام فشاف المنام ان الراجل ده جاله قال ان ده بضاعتك عندك فنام هديه المبارك ده جميل الله ما شاء الله إذا جاء بس يجب يخص صحيحة فالل... لا يخص يجتنز فيه يجتنز رجال التي يهيهم تجارتهم ولا بينهم عن ذكرهم داي ويقاموا الصلاة وإتاء طبعا أكثر واحد يعرف لغتي في اسمين تاجف أصعب واحد تتعامل معا في الدنيا تاجف ليه ان هو هو كله اصلا لغه الخلوس فعشان يحط تعريفه لازم يكون حاسب لو جبنا كوبايه شاي منتج عادي يبقى عادي كوبايه الشاي دي ايه ورا ايه مالك اه اه وما يجيش اي زون كوبايه شاي دول جاي يا معروف ان تاجر كده البارحه الله يعني مثلا انت دخل عليه عنده استعداد ال واحد يوجبهم لانه عارف انه هيجيب ايه اصلاح اكثر منها هيجيب اكثر من هنا مت مرة تبقى حوالي فا اكثر واحد يفهم في لغة الفلوس التاجر تاجر بني بيحسيبها بالورقة والقلم ويحسيبها و ايه وسريعا سريعا مرحبا ايه فيا ربنا بقول و ايتاك الزكاء فزاكر ايتاك الزكاء انه يلاقي صعبك بشان بتطلع الزكاء انت بتطلع فلوس هو حروص عالفلوس وبيطلع ز بصوا يا دكتور يعني في برضو البائع اللي فيه نعم بائع واحد مثلا فتح الدكان ومعه زباين فانا كنت حصل في ناس تقول لي واحد فتح الدكان وعنده زباين وتركه وراح الصار. اه ماشي في فرق بينه اه جميل و يعني لا تدي ام تجاره ولا بائع يعني عاوز اقول لك انا عنده زباين صح يوم الجمعه او يوم الجمعه <تصفيق> <تصفيق> يا خافونا يوما تتقلب فيه القلوب والانفاس يقصدون يوم القرآن يعني يقصد بذلك أنه من أهل الإيمان ومن أهل القلوب الحية كما ذكر الله عز وجل من قبل دوما شاءت إيه مثل إيه مثل نوري في قلب المؤمن ليجزي لي الله أحسن ما عمله أحسن يعني أفضل ويزيدهم من فضله يعطيهم فوق مالك وذي أقول لك الرجل يبتعد بما يكون يعني من أهل الفضل أهل ربنا يعطيه من أهل الفيارة بدون يعطيهم فضله والله يرزق من يشاء في ناس صار بنا وجاني يعني أخواننا مع النفوس يعني فكرة في ناس في التجارة دي ربنا يفتح عليهم يعني كما قال الله من غير يعني كان معي واحد يبارك يقول لي بقول لي فلان مات وقال له كان أخباره أنه والله كان يبعتني هنا في شلبين كل شهر عشر ثلاث جنة أو زحم. لله ما شاء الله ما جنيه كل شهر كل شهر طب انا تتخيل بقى واحد بيطلع حاجه 10000 جنيه شهتين تبقى دهبته كام 10 مليون معلش دي حاجه كبيره بقى وعبيد ولا هين كفروا رجع باقي ثاني وهين كل الذين سامحني <تصفيق>